في الكتاب لا في الأرض مرتين مرتين ولا تعلن علوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا لبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا نفولا ثم زادنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا إن احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فإذا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 للمغيرة لتبتقو فضلا لتبتقو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه وَ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 وَمَن يَعْرَٰدَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُ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 كَلْكِبَرَةِ احَدُهُمَا او كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما 118. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 119. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 110. وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر إن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 116. وعلكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا 117. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 129. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 120. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 وكمن الحكمة ولا تجعل مع الله لاغنا خرافة القاف في جهنم ملموما مدحورا افهسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه، وإن شيء إلا يسبح بحمده، ولكن ولكن لا تفقهون تسبحهم، إنه كان حليما غفورا. وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا نَسْتُرَى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَن يَفْتَهُوا وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَهُ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 وقالوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكْبُرْ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلِ الْعَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالْثَّمِّ إِلَّا قَلِيلًا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 اولئك الذين يدعون يا بتغون الى ربهم الوسيله أيهم أَقْرَبُ اقرب رَحْمَتَهُ اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان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 ما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 110. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس, إلا إبليس قالا أسجد لمن خلقت طينا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 أم أنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً فيرسل عليكم مِنَ من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدولكم علينا به تبيعة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 وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَٰكِن لَّوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذُقْنَاكَ طِعْمَ الْحَيَاةِ وَاضْعَفَ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 119. لك به علينا وكيلا 110. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 111. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي ولكنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءه الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملا إن كت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء إملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بصيرى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد لهم عوليم من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكم وصما مأ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 ربّي إذا لمسكتم إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد أعتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إسرائيل عذاب فقال له فرعون إني لا أظنك إني لا أظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رض السماء والارض بصائر, بصائر وإني لا يا فرعون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 سَلَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُل آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ